تَنحَرَمَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الرَّبِّ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا